يا قاعد من غير حجا وتبرير ولسانك الطايل علينا تمده ونك عن رجال انت ضد الطوابير عدوهم عذل واجب تحده ما داورا ولجنه الجلوس المعاذير وفي كل ثغر للعدام استعده ارواحهم بالموت تلقى تباشير كل يدور بالطوابير نده على حماه الدين رحمه وتقدير على عدات الدين غرضه وشده انا اشهد إن يا ياجماعه مناعير قم اللي ياغرى المعادي تضده وانته تداور للفلى الود ومجامل الطاغوت بلي وده فالصبح تجرد للفتاوى فواتير فالليل غافس خشتك فالمخده